كده حصل لخالد موضوع له علاقه بالديجنريتي اوف ذا كونستنت اللي هو التريجن بالعربي كان اسمه ايه بالظبط النهارده عندنا تاني ديجنريشن في الكونستنت الموضوع بسيط قوي اسمه بينج بالعربي يعني الشحمه العيان بتبص في كده تلاقي جنب النود جنب النود مثلث هنا اهوت تراينجلر لونه اصفر لو حطيت ايدك عليه بيبقى انوبيت شويه المثلث ده اسمه ايه اسمه بينجوريكولا في سؤال ممكن يجي افلسف بالنسبه لهذا المثلث مين الجزء اللي من الكورني الابيكس ولا البيز يبقى البيز THE تكورني خلاص تعالوا مع بعض الدفندشن البيز هي هي هي وان هي هي هي وان هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي قوم نيجي على قالي ناحيه لو انت شفته بص كده على الناحية الايه على الناحية ال م طب يقعد بقى عباره عن ايه اتاملوا شوف ما هو عباره عن ايه عليه دايم المثلث الاكبر اللي هناللي هناللي هو اللي اسمه هو دايم المثلث هو اهو تقول بي تقول ده ايه ده لو هنا لازم هيبقى يبان هنا لك المثلث عن نوعين من التجنريشن ولكن بيحصل في هذا المثلث ده the position of colistir. الحج عرفت the of colistir؟ the end هايلاين صح؟ كمان هنا بيحصل the position of elastic discharge. نسميه ده بقى. نسميه عندك ولا نسميه elastic generation؟ جب المينجويك ولا؟ عبارة عن generation في ال Conjunctiva أيضا. شو of هايلاين Ela stoi degeneration, która znajduje się w tej to, to, ma na nie na ما استنيتش اي حاجة. فكره ندري طب لو العيان قالك ان المثلث ده شكله وين انت منين والناس بتضغط على الحته دي يا دكتور يعني له ايه اكسبرشن يبقى هنعمل له لو كنت ان نون بقى في كل المثلث ده ان المثلث ده ممكن يتلخبط مع النيو اللي بتيجي هنا نقولها اهم حاجه في الجدول يقارن البنجول بمين بالفليك الجدول ده هترجع لناكم في الحصه كانت موجود موجود زي الايه خلاص مبني على طرف الموضوعين انت لو تقدر ما بينهم سهل يعني ده, ده مثلث وده ايه راوند ده وده ده ده متعرف كده الكلام عن كلام سهل يعني اخر بقى موضوع مهم جدا جدا موضوع يعني ايه يعني دراينس ذا عنده موجود على, على كوريا بس موجود على وكمان جماعة؟ عشان كلمة دي عن دراينز في القرنيه ذا من يا اما عنده مشكله في الجلاند ده ايه غير الجلاند الاساسيه اللي في الخلايا اللي بتطلع تتوري لاكترونيلات اي مشكله في دول تؤدي الى زيرو دي. خلاص بتقول لك ان اجزاء الزيرو دي. في اجزاء عامه وفي اجزاء له في اجزاء جنرال وفي اجزاء في العين الاجزاء الجنرال ايه اي مرض يعمل بتتركب في اللكمه الجلان طب يحب اي مرض يمرض اللكمه الجلان لكن لان بعضها طالعه دموع يجي لك زيرو دي. ايه اللي ممكن ما يعمل بتتركب في هذه اللكمه الجلان امراض يثبط في اللازم دي دي اوتو اونيون دي امراض الثمل لان عيان مثلا عنده في الديمك لوبس السترياتومانتوس زي في الحمراء اللي هو الاوتو اي بي غير المرضي يحصل باسترخاء في التش في لك الرجلين زي, زي طب مشهور قوي اسمه S قبل ولا اسمه لو انت محضرت محضرات قبل كده ورجل انضائع هتقولها ايه c في c C-V-T محمد كده ال S ايه <تصفيق> ال اول ما تقول في الس حمد نتطلق عضوه ماشي يا جماعة <تصفيق> ايه؟ ده, على ده عنده في العين بس عنده دايلس في كل حين. يعني دراينس في العين دراينس في الماو دراينس في دراينس في العيان عنده دراينس والروبرثابودي اسمه جوكران سندرووم ع طريقه له اسم في يبقى او كرياتو ايه ايه اللي ممكن يعمل اختراخ لللوكال انجليج يا جماعه أو تؤمن أو كلن أو من في بعض الأغراض، في بعض بعض الأدوية درجة. لما حطتها يعني لا توقف التكويريشن أو جلاكمن الجري. لا نحطها لوكر نستخدمها في في بعض الأدوية نحطها في ثلاث أمثلة. الأنتي كلينيكي، الأنتي هومدامينس، الأنتي أنكسايت. أطراف الأنتي هومدامينس اللي نستخدموها دي. ليه البروزوري كلهم الصبح اكتر بجد بتتاخد واحده الى ماراسان في اللطب لان لما احط اقره في البنيه عشان عينينا بتبقى لونها واقف موضوع الاقره اللي هي الاسم الثمانيه دي دي بتدور اللاكناجلاند لو واحد عنده فيتامين اي ديفيسنتي لكن الغلاند دي مش هتشتغل كويس والجسم السنسر مش بيشتغل كويس جبل السنسر عشان تفرز يا جماعة جود من الفيتامين اي يبقى أي واحد عنده فيتامين لماذا الكلام بقى ده انواقع فيه Inflammation في the lateral هتبطل هتوصل له ايبقى امتنسى تكون Inflammation from في lateral gland طب اي مرة في الدنيا يعمل SCAR تكون مرسطيبة قلت لك طيبة يعمل سيروت الشيء هنا ده حاجة في مين. <تصفيق> كمان هيجي في تعاطي الجلان اي كونتركت سايكل كارنج لازم يعمل ديهو ناخد بقى امثله كثيره للكونتركت سايكل كار ايه الامراض اللي تعمل كونتركت سايكل خلنا تراكم كتاف الفليه باجي عيان اللي بيجيله فرط في الكونتركت سايكل فارع وكمان هكار اسمه ده اسمه ايه المرض ده اسمه ايه المرض الفقاعي ده بيطلع له فرط بتفرقع وتبني مكانها ايه؟ وتبني مكانها خيبروز. اللي حاجة ناس تنتهي لو في غير زي في حالات اللاجوم يحصل يعني لو واحد أنين على عنده لاجو ده بيحصل نعم. المشكلة هنا مش في ال المشكلة في ومشكلة مش في الانتاج المشكلة في التوزيع المفروض الدموع تبقى كبيرتها مختارة مش بس كبير لازم تقضر للد والد يقضي يقفروا ويكتحوا عشان يعانوه ايه دي الدموع طب العيان اللي اللد بتاعوا بكتوها على طول ما بيقفلش وما بيكتحش طب عندوش مشكلة بالانتاج متاع الدموع عنده مشكلة فين بس يا جماعة اي مرض يعمل لكو تصمت في نفس الوقت هيعمل ايه طبعا ديول اذن هنا ممكن نكتب جميع عزابة إيه؟ لاجو فارس احنا كناه جين? كناه جين? كناه اللي عنده لاجو هاو في ايه مش في ايه? <تصفيق> <تصفيق> الدستوريوشن افتير مش البرودكشن على فكره ممكن ان مالجلان دي توقف افتكسر بتاعها لوحدها كده بدون سبب. ايه? اديوباد. لو واحد مولود من غير لاجو ملجلان. يجي طبعا ايه؟ زيروز الواحد عنده كونديشن مثل ابسنت اوف ذا لاكريمال جلانند اللاكريمال جلانند طلع منها ورا بوظت تيومر او ذا لاكريمال جلانند اللاكريمال جلانند اتعرضت لاي اي حاجه تبوظ اللاكريمال جلانند تعمل زيروز الاسهل لو قلت كده كده هنفطر عايدي ناخد بقى شكوى العين العيان اللي عنده جفاف ايه مشكلته زمان اوراده او العين عنده سموع كويسه كانت السموع ده ايه ده كان بيشحن لما اللد يتحرك على القرانيه يبقى فينا زي طبقه ايه طبقه تمنع الفريق. دلوقتي نتيجه هنا سموح يبقى لما اللد يتحرك على العين العام حس بيه بيقولك انا هحس بخشونه يحرك في الجسم بتاعي الشاقه دي بنسميها جريدي فريبريشن او فورين بوليتريشن العيان بيحس بخشونه ما بين الرد وبين الايه وما بين الجوه دي ايه رايك الخشونه ما بين الرد وما بين الجوه تخيل عن سريع يمكن يشتكي ان عنده بسكمس ماشي يا جماعه ولما الدموع تتسكر لما الدموع تتسكر الحكاية دي ممكن تعمل الريديشن في الجورنيا بيرننج وممكن عيان يحس بحرقه بيرنينج في طب انا لسه قايل لك النهارده لو العيان عنده فيتامين ايه د بالانتايجينز في الضغط ممكن له حاجة ثانيه بقى اي واحد عنده فيتامين ايه د نقص يا جماعه بيشوف ليه لا بيجيله ايه ماي بلايز ليه ليه معايان عنده فيتامين ايه دفتان في بيجيده مايس بلانه كله بو عاش كده او تحسين ايه ستاوك صح البيتامين ايه ده بيكون حاجة في الولايات المتاعتنا اسمها روضوبسن بيكون البيتامين ايه بيخش التكوين تكوين مواضي كده ايه انسايد ذرتنا جول الشبكية مواضي اسمها ايه هو روضوبسن عارف المادة الكيميائية اسمها روضوبسن دي ليه انا نتقول عن ايه عن مايس بيشن يبقى اي واحد عنده فيتامين ايه ديفيشينسي هيحصل له لو ايه, إيه؟, إيه؟ في شونه في حركه في عينيه حرقان ليه ما يا جماعة ولو عندي فيتامين ايه يا دكتور انا مش شايف ايه انا مش شايف من ديتههت العيان بتاعنا لو فحصناها هنلاقي بيقول الدموع لما بتبقى على القرنية بتاعتك بتخلي القرانية ولا الابسيري ماء ولا الدموع الدموع بتخلي القرانية تبرد الدموع بتخلي القرانية تبقى شبه شبحيك كل إذير طب لو ما ديش دموع أول شكوة أو أول حاجة بتطلحظ. تلاحظ القرانية بتاعته ماذا إيه؟ ما بتنمع دي بأول حاجة انت هتلاحظها كدكتور هتلاحظ loss of luster ليه ما فيك لمعنين القرانية دي ما بتنمعها؟ عشان ما فيش عليها good and of تير قد أول حاجة ملاحظ لاحظتها. في حاجة تانية ما يا جماعة عايز دكتور طاقة شوائد المفروض يا جماعة لو واحد طبيعي دايك دموه بترقض هنا كده ده من حاجة اسمها تير فيلم منسكن جلء من الدموع فيه تحت كده للجربة لما جاء ايه سلم تير فيلم منسكن وزن مخد عرضه من واحد الى اتنين مني دايك دموه راعدة تحت كده في مهارين هالكو دلوقت طال لو واحد عمد يزيروز عشان توقع تير فيلم منسكن يبقى سك ولا يبقى سن يبقى سن جدا او مش ايه اقول له قال انا هيجي له حاجه اسمها تيرن كتير ضمن بنتش كتير يا في طريقه في الضمر هو ايه اقصد ده النور ده عرضه من واحد الى من لو في زيروز زي ففين. ففين. ففين. ففينش إيه؟ ففينش أنا يعني ممكن الاحظ أو فيه؟ أو في يعني خلاص ادي تاني حاجة راح هحطها اول حاجة بحطها ايه يا جماعه نوت وبلس تاني حاجة هحطها فيلم كتير فيلم منسك حاجه فاكر يا جماعة نتيجه الريتين دهيت قص اوف ذا فيلم كنا كناطايبه على الفي دي يبقى لونها ايه ايبرينت تلاقي كناطايبه حمراء وبتدي يحصل على الجلوت سايت ديبوزيت اوف اكيرادين دي كانه الكوناتطايبه كأن بتحاول تحمي نفسها انت ما مفيش دموع تحمينا انا هحط ايه الدموع كيراتين الا يبقى ليك وتبقى اتينه لكن لو كان بقى ايه بقى الريجولر هيبتدي تاني حاجه على الحشه هيبتدي يحصل ديجروزيشن اوف الكراتين اون ذا هذا الكراتين هيخلي الكونكتيفا رينكل ويخليها رينكل ورواكل الكراتين بقى بيجي يتجمع هنا هنا هو كده يعمل هنا مثلث وهنا مثلث المثلث ده افرادكوا عليه الوقت اسمه بيتو سبوت فيه تي صايدة اسمه بيتو سبوت تضغطوا برضو فيها في الامتحان اسمه بيتو سبوت مش بيتو سبوت ماشي يا جماعة؟ البيتو سبوت ده عن ايه؟ عبارة عن توريانجل لونه ابيض موجود ميزل ان تيمبرد ده عبارة عن ايه المثلث ده؟ برضا عبارة عن ايه؟ دي بوزيشن اوف ايه؟ وفي الكراتين وممكن الاقي عليه على فكرة منهم؟ ما يتكون فاي تول مي ذس بيجي منيه هذا الفوم؟ دي دي موينجرانت. موينجرانت من هذا القوم بيقول نتيجة نتيجه ان في ديروز تبتدي الجسم يحاول يعوض الجرامات اللي موجوده جوه دي اسمها مش مور انجرامت دي ممكن الجرامات طالعه تشرفها بكثير محاوله للتعويض ايه الديروز ام هذا القوم ممكن يتجمع هنا وهنا يبقى هنلاقي مثلث لونه ابيض عباره عن كيراتين اولي المثلث ده والمثلث ده يا عبارة عن Deposition of Agilatine ليا وممكن يحصل عليهم ايه تكوين ايه؟ فوق. حتى يقول لي الفوم ده طلع من ايه؟ نوري انجلال. نوري انجلال. بيحصل فيها abnormal activity. حاول تشتغل. عشان تعوض موضوع النيروس. نستغل ان اصارك عليها ايه؟ لو شفت المتقوض. ياريت تكون واضح. واضح احنا الفوم ولا مش واضح؟ سيه مثالة احنا وبصوا. كده. كده. كده. باقي ايه انا ده اسمه هنا الكراتين مش باين الكراتين جوه مين اللي باين فرمه مش باين؟ ما شايفه صح حد شايفه هو احنا ابيض ابيض شايفه شايفه هنا هنا الكراتين اللي باين اجل عليه، ان تكون على من دايما هناك على يكون هناك من من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون في من ما هناك من يكون هناك منك يكون حل من يكون من يكون هناك من يكون يكون هناك من يكون هناك يحصل كورنيا أي واحد عميقاً بيجا مع بيحصل كورنيا كورنيا أصريش لو الكورنيا أصريش وانطوائيلا وكثير من سماته لو الأصريش الكثير كتير مع بعض وعملت أصل كبيرة بيحصل أصل واي أصل في مكانها هنا ايه؟ وبأنتي والأصل دي الشلة ايه؟ والأصل بنتي يحصل بسكورناريزنش ممكن يحصل على كونجانتايبا ممكن يحصل على كورنيا يعني ديrate ما يتيش كومبليكيشنات تانيه اهم حاجة عندي النهارده تعالى في هذا الدرس ازاي نعمل دايال مودز للايه للنيترو عندنا خطتين مهمين قوي اراقب ازاي نكتشف وجود الزيول فيت الاولاني فيت اسمه كيلمرت بنجيب العيان كده اهو الرجمات اللي تحت بقسمه لثلاث اتلاك ميدال سيرد ميدال سيرد ميدال سيرد لاترال سيرد باجي هناك في دور واجيب ورقة نشاف ورقة وعيان كده عرضها خمسة مللي، وطولها خمسة وثلاثين مللي. فلتر ديب الخمسة وتلاثين مللي دول اتني خمسة مللي منهم وحطهم في اللورة فورديس كده في فلتر بيبر. وحبت خمسة ملي انزلولو فورنيل. اول سؤال شفت واشمانة خمسة ملي. عشان ازان انا اخري هنا الدبس بتاع دور فورنيل. بعد كده مش هلاقي مكان. انا اخري ايه? خمسة بيلي. ده من سؤال. تحط الورقة فيه. عند الجنجر ما بين بدي الميدل انت. لتراسير. يعني تحاول ابعث كده عن الكورني. عشان ما عملش هنا داكل. وانا داكل بالورقة دي هنا. ما عملش انزلول كورني. خلاص? حط ورقة في النشاف كده. وبتدي ورقه ده عشان بيتصوخ الايه الدموع المفروض ان انا هشوف الحته اللي هيحصلها هت... ويت الحته اللي هتتبدل جوا قد هي دي فكره التستر اللي بنسميه ثيرماتير الثيرماتير ده فيه نوعين تيتر في ثيرماتير 1 ثيرماتير 2 قبل ما اعمله بحط قطره زيت ثيرماتير بعمله وين اناتيك ليه لو انا ما حطتش قطره لك ورقه ثانيه ايه اللي يحصل يطلع حاجه نايرفلك. تير برودكشن والتنسي بوز يبقى يا جماعة أنا علشان أختبر البيزيكريشن أفضلاتية حيانا اختبر الدموع الموجوده بيزيك بس كده مش عايز بردكت لازم أحط إيه قبل أحط الورقة بقى سير مكتوب بيتعمل ببيزيك ولما أحط بيزيكي يبقى أنا كده هختبر فقط البيزيكريشن بحط الورقة دي في عين العيان خمس بي وطلعها بعد خمس بي شو من اللي موجود يا جماعه الحته اللي بتتبدل دي لا تقل عن ستة مللي لو طلعت الورقه لحق.. لقيت الحته اللي اتبلت 2 مللي 3 يبقى عندي عنده عندي خلاص في حته تحت تاخد بالك منها طبعا وانا باجي بحاول كلمه الايه الكورنيا اهو حاولت كلمه الرموس لو لمست الرموس بالورقه عين هي طلعني وخرب يبقى نط وطط لكورنيا نط وطط زلاج زياده الدس ده يتعمل في دس ديونيت في اوضه ليه لو في ضوء تبهر عينك هتطلع دموع بتسيبوه يبقى ناخد بالنا من شويه احتياطات من المس الكوريه من المس الدموع نعمل التس بوضه ضلمه ليه تؤبرد رسمك لاكريميشن ادى التس اهو حط ورقه النشاط دي في عين العيال لابد الخمس ازاي واطلع واشوف الحته اللي اتبلد طولها ازاي واشوف الحته اللي اتبلد لا تقل عن سته ميليمتر ايه رايكم لو عملنا الست ده من من غير بيك. وزود اناسيزيا. سبيجة المروحة. وبنعمله من غير اناسيزيا. من غير بيك. ويا ريت نسمى نشن من العيام شوية قهوة. شوية كمس في للصفة. حاجة تعمل له ايه? نهل استيميليفة. ايه اللي هيحصل? هتلاقي العينية دمع جامس. يبقى انت كده هتختبر ايه دلوقتي? هتقوم الظلق على فكرة. هنختبر ايه فلك? واللي موجود في حاجة موجودة ثابته اللي هو الايه انا هختبر حاجه اسمها توتال فيكري هختبر عند ايه عند بي اللي هتتبلد دلوقتي المفروض تبقى ايه ولا من أكتر. يبقى على الاقل على الاقل الحته اللي تتبلد تبقى ايه يبقى 10% الخلاصه لو انا هختبر ايه <التصفيق> لو ما حطيتش اثر البيت وعملت العيال نزل استمبليشن يبقى اختبر البيتزك بجريشن وكمان ايه الرزق اختبر التوتال بجريشن اسمه ايه بس بقى شير برزت مهم جدا يا جماعه مهم جدا كل التكاتل بتساله تاخده في جزء ثاني اسمه تير فيل ف بطل لو انت تذاكر البيت لفت امتحان بيت لوحدك مزير كورك يعني استغفر الله العظيم يارب تير فيل بطل ايه في فيلم وبط اني مش فاهم بط دي اختصار فيلم بريك اب تايم تايم تايم بالاختبار اسمه دير فيلم بريك اب تايم تايم تايم كل يا جماعة يجب في الفيلم بتاعنا كم طبعة؟ ثلاث طبقات. اول طبعة طبعة ايه؟ اول طبعة على كوني على كوني طبقة الميوتين ليا. بعلقة طبق طبقة تلاقيك؟ وصلوا بعدها طبقة الدفن شانخينك. طبقة الميوتين ليا دي طبقة مهمة جدا. هي اللي بتسمح ان طبقة الوزر دي تتخال على طبقة كمان طبقة الميوتين يا جماعة. حصول ما هي موجودة كويس. لاي طبقة الوزر دي ايه؟ ما تتبخرش. المفروض لو انا قلت لك. خذت حنيه مقرة طويلة. دي, دي ايه اللي يحصل في طبقة الوزر؟ تتبخر. بعدين دي اتن كده مثلا يعني. او بعد ك المفروض ايه اللي يحصل؟ المفروض تلاقي بلقي بلق ايه دلوقتي؟ بلقي البخرة ايه؟ بلقي يظهر هنا ايه؟ بلقي يظهر هنا حتة نقطة لونها ايه اسمها رايت ورد. المفروض لو انت موربال يا جماعة تاخد وقت من هنا لهنا وقت طويل يعني التبت ده بعملش زي اول ما حصل اتفرج انا على طبقة الوردة الغير دي وهي تتبخر لان مقال زوجة. يبقى اول حاجة في التبت تحط قطر ايه؟ فالاسبوك دي واتفرج عليها وهي بتتبخر اول حاجه في هستخدم ايه نقطه فلوريتين وعشان البروتين حدا اتفرج على الفلوريتين كويس احط العيال في الجهاز اللي بتتبخر واضغط ضوء لونه ايه هستخدم عارف الفلوريتين كويس هستخدم ضوء ازرق يبقى حاجة حاجه استخدم كودر للبروتين حط في الجهاز كده العين لما يواربش. هيعمل ايه في الوطري دي يوم؟ هيبتده. خلاص. ماربش؟ خلاص. واقف بقى. قد ده بقى. واقف بقى كده كده مستاني. مستاني اول مرة تبقى ايه؟ انا هجيش الوقت. ما بين اخر مرة العين عامل بربشة. ونصرف تأبثيرا في درايس بولت. المفروض الوقت ده هي وقت طويل. المفروض الوقت ده لا يقل عن عشر ثواني. كلما العيان يكون عنده طبقة كوية من الميوتين <تصفيق> لير كلما الطبقة ده هي طبقة اليوتر تفرض تفضل المفروضة على عينيك فترة طويلة العيان يقال عنده تدفيشنسي في الميوتين لير هيوصى للمانجر ده بايه؟ <تصفيق> بصرع بصرع جدا أول ما كنت عينيه ثانيدين ثلاثة بص استيجد رايز بص دايه انت مستنيع ظهر على طول يبقى يا جماعة لو الوقت ده هطلع أقل من عشر ثواني يبقى عنده عنده ايه؟ ما تقول ليه عايز تحكي عنده مشكلة فين بالظبط فانجي بي تلميزين بي انا بقضي يا جماعه بقضي انا العيان مستني بقول العيان بربك ووقت بربكة ووقت كده بالساعة مستني بيه مستني تاثيره التأثيرات أو ايه اول ما تيت لنا شو بخدنا ايه لو خدنا وقت طويل اكتر من احد طويل يبقى عندك كويس لو الدرايس بوت دي ظهرت بسرعة يبقى العيان عنده مشكلة في أنهي طبقه تم تيس لاير إذن يا جماعة كتير قسم بريك أبطل ان سؤال اهو سؤال ان تكيو بيتلسة أنهي مكتوب تكتوب عده ليس لير تتفكريني هورقة المشات هورقة المشات اللي هو ده ليه ده بيتلسة أنهي لير الايكورت لير يعني في تنس يختبر دي اللي هو بط في تنس يختبر ده يختبر الهوتر اللي هو مين؟ كل بشت بيختار ليه في موضوع بقى اسهل نقطة في عين العيان سبرة روز بينجال حفظ فكرة ايه؟ لو بقى دراي الدراي دي بتموت او بتبديه تموت الاول يحصلها دي ما اي حفة سعينينا دي ما يتلينيش اي لو حطيت عليها يبقى لو حقيت سمرة الروس من جال هي areas of the vitalization دي. دي areas of age ايه, إيه؟ يبقى ممكن استخدم رقم ثلاثة من ايه من لونها لون لون لون ايه؟ زي في لونها ايه؟ لونها الله ما لقيتش دول يبقى Zależy od tego, że jest to zniszczone. to jest to to jest jest هتلاقي الحتة اللي فيها تاخد تقصتها ليه؟ لأن الحتة اللي فيها دراينز تبقى دي فيتراينس وسبق للرز الجاه بتزبخ أي حتى دي فيتراينس ها؟ لذا الحتة ممكن نقول على الحتة دي, دي او لك كله منظرني. نوعاني عاملو فيتامين من ايه للإسترشل. يزيلو ايه. فيتامين من ايه. يبقى رقم واحد تريد منهم. لو الضموء ايه لقوي. ما في ايه. ألطر. حتنسبق برضو بالرودونجال. بسوق بسوق بسوق اللي هي الألطر البيهندري. هل المنظر اللي قدامك ده. ده شكله دندريك لان لو لو دي الوتر ده كده عشان انت في عينتك اصلا كده وعامله برينتاتك المنظر مش ايه مش دندريك ده لو في فيتامين فيتامين من عندنا الدموع اللي احنا عينيه عينيه. عينيه كير زي اذا انا استخدم القصرة دي طول النهار خمس مرات، ست مرات، سمع مرات، طب بالليل بيعمل ايه؟ خط المرهب، المرهب هيبقى لحد الصبح يعني المرهب احلى حاجة دي انه يبقى لحد الصبح يبقى بالنهار يحط قصرة متوائس للوز نصف المية، وبالليل؟ يستخدم أولنتمت، يا سلام لو الأولنتمت ده يكون مبايتة من ايه؟ أولنتمت نعم؟ يعني جزء جزء؟ يعني دي بيقول طيب اقدره مش جزء يقدر يقدر بالصدق انت حتى مره بيفضل كله لحد الصدر جزء كله طب يا جماعه الدموع اللي موجودة في عينينا دي انت عايز تحافظ عليها ولا عايزها تخرج بره انا عندي دموع في بس قليله الجزء الصغير اللي موجود في عيني القليل انا عايز احافظ عليه ازاي احافظ على التير؟ ازاي اعمل سير بريدريشن هي الدموع دي بتتر في نروح على فين عندك البنك اقفل لا اعمل بانك تقول انك تقول انك هنقفل انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك يعملوا انك تقول ايه مشكلتها انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول انك تقول سلة او سلسة خلاص؟ أول من قسمنا الدموع ما تطلع لو فتحتناها ترح ايه؟ ترح نالب سلسة من المنظر اهيه جاهل؟ زي البانية مش خيال عيني اهو يا جماعة تجدين انت فيجدينها دي عبرها مين؟ تسمعها بانكتال برات كده؟ وقتلها أعلى ايه؟ لا أبا حسنا لو حسنا لو حسنا لو حسنا لو حسنا بقى كوي فا ايه ماشي ايه فعنك سالت بقى بقى كتب الزباج احزن ولا الكتري الكتري ايه, الكتر. الكتر إيه, عم. الكتر إيه؟ يا عمد الكتري ده ايه برد مشكلة يا جماعة عطارات الضمار الصناعية ان العيان بيبهى بالنعم انا بقول اقول القطرة دي استخدمها كمس ست مرات في اليوم قديها بمصر حضرتك على طول برحتك يعني على طول طبعا تحمل اقتزاها العيان عندي حل ايه الموضوع عندي عندي حاجة ما عايز اسم بس حاجة كمان حاجه اسمها لاكريفت ايه اللاكريفت دي عباره عن بلستيكه شبه كده كبسولة صغيرة قوي كويس بنيجي نحطها الكبسولة في هو فوق البتاع ونسيبها لك في عينك الجوع طال دي لمده اسبوع تنزل ايه في طلع لك ايه دموع خلاص انا احطها مكتوبة؟ مكتوبة أولي مكتوبة مكتوبة مكتوبة لكريتر ساكرين لو فيك راتين لو فيك بيكتورت بوصلة عملاية؟ نعملها يا جماعة كراتين. دي حل بس لبهضارك في عمري رصف الدكتور بيقال له عملية أول ما لسامها نكتوب عليها لم تعرف تستخدم بنعمل حاجة مرة بروتد دكترانس بمصير زي يعني دي العينة ايه؟ وديه النود وده بقل العين كده؟ وده ودنه ولا فراط الضغط فراط الضغط بيطلع ايه صلايتر طلع هنا في ايه الودن راحت <تصفيق> هنا بس <تصفيق> نفك العيان، نفك البارود الضبطي دي بتاع وقت العيان ونجيب البارود الضبطي دي ونسلكها كده حاول طبعها هوا عند ليه؟ عند العين، ممكن نهاء طيارة عماية حاضر رفت العين، أفرحت رجلو ماتح رجلو، أجيب السمي نظرية أجيب السمي نظرية عما وصله هنا كده؟ وصل في الجيل هنعمل التوزيل يعني زي بسبتين وكده بحيث يمنعرف بقى بحيث من عند لما يريد، الريالة اضع على فيك <تصفيق> تروح على عيني عينها بين العين بايه في يا عم ما تطلع الحاجة والله غيرين من عندهم فكره انا بستخدم إن انا قبل اللي بيها العيب يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا جدا جدا جدا السؤال اللي تحت انتم عليه اللي هو فيورد التراكوما عليه تاخد 100 بتاع اول سؤال مهم ايه ساين أو يعني امتى التراكوما تبقى اكتف يعني كلنا عندنا تراكوما بس ايه بالليل تراكوما خلاص ازاي ان دي شغاله دلوقتي في حاجات معينة لو لقيتها في عينيك اعرف ان ده تراكوما اكتف قلتها كلها اول سؤال مهم ثاني سؤال بكتب عليه اخر سؤالين مهمين. A chyba nie, mój kolor się rafali.